الذين تربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله يطالو قالوا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا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 الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولا لا